أفترى على الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن اختف بهم الأرض أو نسقط عليهم كتفا من السماء